الأطيار تشذو اين العباد طلع طول هادي الامين هذا المنى جاء ش زولا ولا زنا العباد طلع طول هادي الامين بين اللهم وبرق النور سول عليم واستث بين اللايف دي ط